وسمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا أفكون مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند, الله فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفظتم فيه عذاب عظيم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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله وان الله رؤوف رحيم يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى, ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم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 ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون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 قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها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 إبعولتهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهم أو نسائهم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 on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 عليكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله, فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات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 يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة كسراب بقيعة يحسبهم ظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عدا الله عنده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 الله له نوراً فما ومن لم يجعل لله له نوراً فما له من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 أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إنما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقها ويخشى الله ويتقه فأولئك هم آئِزُونَ وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَالِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا قُل لا تقسموا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خبير بِمَا تَعْمَلُونَ قُلْ أَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ فإن تولوا, فإن, تولوا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا, وإن تطيعوه تهتدوا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 يعبدون لي لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك هم الفاسقون وأقيم الصلاة وآت الزكاة وأطيع الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومؤوهم النار ولبس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم ويبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهير ومن بعد صلاة العشاء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 فليس عليهم النجناح، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهم، فليس عليهن أن يضعن ثيابهم غير متبرجات بزينة، وأي يستعففن خير لهم، والله سميع عليهم، وأي يستعففن خير لهم. والله سميع عليم ليس على الأعمى حرجون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 الجامعين لم يذهبوا لم يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنون كأولى ك الذين يؤمنون بالله فإذا استأذنوك لبعض شئمهم فأذل, فأذل لمن شئت منهم، واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء أو بينكم كدعاء بعضكم بعضا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 قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بِمَا عملوا وَيَوْمَ إليه فَيُنَبِّئُهُم بما عملوا والله بكل شيء عليم.